خاشعةا أبصارهم ترهقهم ذله وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ أَم تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ امَنَّ دَهُمُ الغيب فَهُم يكتبون فَاصْدِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلا تَكُن كَصَاحِبِ الحُوتِ إِذْ نَادَا وَمَكَّثُوم لَوْلا أَن تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِن رَّبِّ بيه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين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 بسم الله الرحمن الرحيم الق قم ملحقت قم وما ادراك ملحقت كذبت ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأَهْلَكُوا بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا عَادٌ فَأَهْلَكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَأَكْمَامًا فثمانيه ايام حسوما فترى القوم فيها صرعا كانهم اعجاز نخل خاويه فهل ترى لهم